قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته سئل مالك رحمه الله تعالى هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه فالرجل يسمعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك ذكر في المسألة الأولى حينما سئل أيقف الرجل أي والمرأة بعرفه غير متوضئ أو غير متطهر فأجاب بما هو أعم من السؤال السؤال فيما يتعلق بالوقوف بعرف والجواب بقضية أعم فقال كل ما تفعله الحائض من مناسك الحج فلغير المتوضئ من حدث أصغر أو من جنابه له أن يفعله كل ما يفعله الحاج كل ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج فللرجل أن يفعله إذا لم يكن متوضئا أو كان جنوبا يبقى الجواب هنا مقابل للسؤال ولا أعم منه أعم منه وهذه هي السنة لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر إنا لنركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر قال صلى الله عليه وسلم هو أي البحر الطهور ماؤه والحل ميتته الميت ما لها سيرة في السؤال ولكن جيء بها في الجواب ويقول العلماء البلاغ اقتضاء او مطابقة الكلام لمقتضيات الحوال والبلاغه ان تجيب بقدر السؤال ولكن لما علم صلى الله عليه وسلم من حال السائل انه التبس عليه امر الوضوء بماء البحر لكونه مالحا اذا جاهل حكم الوضوء بالماء هل يكون علما بحكم الميتة إذن يكون أجهل به ويكون أحوج لبيان حكمه فجاءه بهذا الجواب وجاء بجواب على حكم الميتة مع جوابه على حكم الوضوء بماء البحر وهنا السائل طيب يقف نعم فنعم يقف يبيت بمزلي نعم يبي يرمي الجمرات نعم يرمي هيحتاج السائل أن يسأل عن كل نسق من المناسك ويكرر نعم يجوز نعم يصح ولكن جاء بقائدة كل ما تفعله الحائض من مناسك الحج للرجل ان يفعله وهو غير متطهر ولكن لا يتعمد ذلك والافضل ان يكون طاهرا هذه ناحية ثانية نحن في الحد الادنى فيما فيه الاجزاء والصحة نرجع نقول طيب يا مالك ما الذي تفعله الحائض ولا لا نحتاج إلى سؤال ما الذي تفعله الحائض يقول سبق أن تقدم لكم حديث عائشة وقدمته لكم حينما حابت عائشة رضي الله تعالى عنها بسرف وهي في طريقها في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها خيمتها وجدها تبكي قال ما يبكيكي ما في موجب للبكة لكن فطنتي صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي يعني حطي ما نقص عليها شيء ولا شيء ينكد عليها ايش يبكيها لا بد شيء اخر لعلك نفستي اي حطي قالت بلا جاه الحيط طيب وش يبكيها تعلم بان هم قدموا مكه صبح رابعه ذي الحجه معناها بقيت بقيه يوم اربعه ويوم خمسة أو ستة أو سبعة ثلاثة أيام فقط يقيمونها في مكة ويوم الثامن حيص طعوا على, على مين وعادت الحيض عند عامة النساء أو غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام يعني حيج يوم عرفوا هي للسحايا تقعد في مكة عشان تطفر وكات محرمة بالعمرة حتقعد في مكة وهي حائض حتى تنتهي من حيضها وبعدين تنتهي من العمره يبقى الحج روح فمن هنا تبكي قالها لا لا عليك اغتسلي او امتشطي او قولي حجه في عمرة الحج اللي انت خايف عليه حيلحاجك وانت حائض جبيه من الان اربطيه بالعمرة قولي حجه في عمرة واصنعي هذا محل الشاهد واصنعي وانت حائب كل ما يصنعه الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري اذا قضية منطقية كل ما تفعله الحائض يفعله غير المتوضئ من الرجال ماذا تفعل الحائض تفعل كل شيء الا الطواف اذا من ليس متوضئا يفعل كل شيء الا الطواف قضية منطقية وعلى هذا جواب مالك رحمه الله ان الرجل وكذلك المرأة اذا لم تكن متوضية او عليها جنابة يصح وقوفها بعرفات ولا ما يصح لو كانت ما اغتسلتش هذه كلها او الرجل احتلم او المرأة احتلمت كما جاء في حديث اذا رأت الماء هل على المرأة من غسل ان هي احتلمت يا رسول ان رأت ما يرى الرجل قال نعم إذا هي رأت الماء فإذا كان الجنابه لما هو لازم تكون من وطن يفسد الحج فإذا حصل بلاش جنابه نقض الوضوء الرجل والمرأة في ذلك سواء إذا لا يشترط كون الواقف بعرفات ايش متطهر يجوز أن يقف وهو محدث حدث أصلا لو ادركته الجنابه نام في الظهر واحتلم حصل ما صلى الظهر والعصر مع الامام وراح تغدى ونام في نومته احتلم استيقظ دور مية مات حتى محلي السفر فيه مات قال خليه لما نروح مزلفة ويدخل الليل وظلام ما حد داري يصح من وقوفه هو واحتلم ولا لا يصح وقوفه ولذا مالك يقول ولكن لا يتعمد ذلك اي لا يتعمد ان يأتي المناسك غير متوضئ تقدم لنا في, الايه؟ في السعي انه يجدأ السعي متطهرا وان طرأ عليه حدث وهو يسعى تقدم ايش يتم سعيه لكن اذا طرأ عليه حدث وهو يطوف ماذا يفعل يخرج ويتوضا ويرجع ويستأنف من جديد اذا الطواف فقط من جميع مناسك الحج هو الذي يشترط له ايش الطهارة ولكن كما يقول مالك لينبغي للانسان ان يتعمد ان يأتي المناسك وهو غير طاهر بل نقول اكثر من ذلك لا يمتغي لك ان تخرج من بيتك ذاهبا الى عملك ذاهبا الى مزرعتك ذاهبا الى سوقك ذاهبا الى سفر ذاهب الى اي شيء في متسع من الوقت الاولى لك ان تتوضا وان تسير دائما بوضوء وكما يقول الناس العوام الوضوء سلاح المؤمن أنت في مشك تدعو الله تستغفر تسبح ألا تحب أن تذكر الله وأنت على طهارة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة يمشي فأدركوه إراقة البول فمال إلى صباطة قوم وأراق الماء ثم مشه فلقيه رجل فسلم عليه فلما يرد عليه السلام حجيب واحد يسلم على الرسول الرسول ما ردش السلام هذه ايش تكون هذه كبيره جدا على الشخص حتى جاء الى حائط جدار قايم فتيمم ورد عليه السلام قال ما كنت متوضئ كرهت ان ارد السلام وانا على غير وضوء دهن السلام عباده اذا الاولى لك والافضل لك ان تكون في جميع احوالك على ايش على وضوء وهناك حديث بلال رضي الله تعالى عنه الحديث حسن وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ليلة الإسراء والمعراج أنه دخل الجنة ورأى ما رأى فيها رأى قصر لعمر بن الخطاب رأى فيه ما فيه وكذا وحتى يقول مع عمر وفيه من الحور العين كذا هممت ان ادخل فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت فبكى امره قال او عليك انت يا رسول الله يا غار ومما ذكر صلى الله عليه وسلم قال يا بلال ماذا تعمل وقد سمعت حفيفا عليك امامي في الجنه قلت اعمل يا رسول الله تذكر قال ما احدثت حدثا الا توضأت له وضوء وما توضأت وضوءا الا صليت به صلاة يبقى هذا كان يمشي من غير وضوء ها ولا لا من متوضئ لي من متوضئ اذا كلمة مالك رحمه الله ولا ينبغي ولا يحسن به أن يتعمد أن يأتي المناسك بغير وضوء لأن الأكمل والأفضل إيش؟ أن نكون على وضوء لأن جميع المناسك فيها ذكر ودعاء السعي وانت بتجري فيه ذكر ودعاء الوقوف أفضل الدعاء يوم معرفة في المزدرفة كذلك تدعو الله عند المشأة كما أمرت بذلك وفي كل رمي الجمار بسم الله الله أكبر في كل محل تذكر الله وتدعو ولا لا وارد عليك الدعاء وارد لك الذكر كل شيء فالاولى أن تناجي ربك وأنت على طهارة اذا كلمة مالك رحمه الله ولا ينبغي أن يتعمد ذلك نقول لا ينبغي أن يتعمد ذلك في, في جميع شؤونه ثم أيضا سبحان الله الإنسان يمشي في الطريق وليدر متى الموت يترك الجنان ولا يترك الوضوء جاء المتبغته وطاح اطاح جنوب ولا طح محدث كما جاء في عند ابن ماجه وجاء ثروه في الموطا لما سئل صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم ان هو توضا ابن ماجه يروي في بعض روايات لا لا ينم وهو جنب وعند ابن ماجه اخشى ان تدركه المنية وفلا تحضره الملائكة اذا ولدك صلى الله عليه وسلم الغالب من شأنه ان يبادر بغسل الجناب وان كان جاء عند البيهقي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها سئلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل معك وانت حائض قالت كنت اخذ العظم فاعرش اللحم عنه واناوله العظم فيعرشه من بعدي وكنت اخذ القدح فاشرب واناوله القدح فيضع فمه موضع فمي ويشرب ليش اليهون كانوا إذا حاضت المرأة لا يأكلوها ولا يشربوها يخلوها بعيد عنهم نجسا خلاص اسلام لا كانت مع رسول الله في فراشه أكان يوتر في أول الليل أم في آخره قالت أحيانا يوتر في أوله ويحتر في آخره فكان يكبر يقول الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعى أكان يغتسل من الجنابة اولا أو كان ينام احيانا ينام واحيانا يغتسل إذن أحيانا وأحيانا لكن الأولى إيش المبادرة إذن المسألة الأولى هي صحة الاتيان بجميع المناسك التي يمكن للحائض أن تأتي بها بدون وضوء لا من رجل ولا من امرأة ولكن الأفضل أن يكون بيش بوضوء